ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم استخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن قربهم وددا للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسسين ورحبان وانهم لا يستكبرون